قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب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 ثمَّ قَفَّينَا عَلَى أَثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّينَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَفَدَوْا وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا هَا عَلَيْهِمْ إلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ